الله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليهم المصير يعلم ما في السماوات والأرض والأرض ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأثيرهم رسوله ببيانات فقالوا فقالوا أبشر يهدون فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْذَنَ اللَّهَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد أَزَعَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يُنْفِرُ عَنْهُمُ السَّيِّئَاتِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اني والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولائك اصحاب النار اولائك اصحاب النار خالدين فيها وادي سر ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن سوليتم فإنما على رسولنا فإن أزواجكم وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتكفر فإن الله غفور رحيم إن